بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الخيارين هذا الكلام في القرس الماضي في أن الأفضل العملي عند فع الزر الحكم الواقعي الامر الواقعي وامتثال الحكم الظاهري الماخوذ من الاصل سيبذي بعد انكشاف الخطا يقينا عن امتثال الامر الواقعي ام لا بلان بينا معنى الاصل وقلنا الاصل وظيفه جعلها الشارع لرفع حيرة المكلف بعد شكه وفقدانه للدليل الاجتهاب وقلنا أيضا الأصول العملية هي دليل عند فقدان الدليل أما مع الدليل فلا تطل النوبة فلا تطل النوبة إلى الأصول العملية قلنا بالأمن فليست بدليل مع الدليل أما مع عدمه فهي دليل وقد سمنا بالأمن الأصول إلى فتنين قلنا أصول عقلية وأصول شرعية الأصول العقلي قلنا هو ما يحكم به العقل العملي أو العقل العقلي وظيفه يدركها العقل العملي وقلنا عندنا احتياط عقلي وعندنا براءه عقليه وعندنا تخيير عقلي لكن ما عندنا استصحاب عقلي لأن الاستصحاب لا يكون إلا شرعية يعني لولا ان الشارع هو الذي أمر بالاستصحاب العاقل ما يدرك هذه الأمور إذا كان عندي علم سابق ثم سكت يقول استطحة العقل لا يدرك هذه الأمور ولذا هناك كلام في الاستصحاب يأتي في آخر الكتاب أن الاستصحاب أصل أو اماره الاستصحاب أصل أو إمام وإذا كان أصلا فهو أصل محرز أو أصل غير محرز كما يأتي مفضل في آخر, آخر الكتاب المهم هذا هو اصل العقلي وعندنا اصول شرعيه وهي الاربعه المعروفه والأصل الشرعي هي الوظيفة التي يجعلها الشارع وليس العقل او لنقل بعباره اخرى الاصول العمليه الشرعيه هي وظيفه او حكم ظاهري يجعله الشارع وبهذا يمكن التفريق بين الاصل العقلي والاصل العملي الاصل العقلي قلنا وظيفته التامين من العقاب فقط وظيفته ان يؤمن فالبراءة العقليه تقول قبح البيان بلا عقاب اذا لم يكن الامر واضح عند المكلف وتركه والمولى عاقبه نطبق هنا قاعده قبح العقاب بلا بيان العقاب إنما يكون بعد البيان والترك أما قبل البيان فأنا لست مكلفا قبل البيان لا تتلقى وكذلك في الاحتياط وكذلك في التخيير العقلي أما في الأصول العملية الشرعية فهناك حكم لكن هذا حكم واقعي حكم ظاهري يجعله الشارع عند فقدان الحكم المفتى هذا هو الفرق فالاصول العقليه لا حكم ظاهري فيها وانما غايه ما فيها اقصى ما فيها التامين من العقاب اما الاصول الشرعيه لها فيها احكام ظاهريه مشعوله من الشارع هذا كله كان الكلام في الدرس الماضي اما اليوم فنقول إذا اتضح كل هذا سؤال بحثنا هنا في الاصول في الاصول بقسميها العقلي والشرعي على فرض كامل جواب نعم بقسميها سؤال اخر في كل الأصول يعني في الأصول العقلية الثلاثة وفي الأصول الشرعية الأربعة العملية الشرعية الأربعة فيكون البحث في سبعة أصول عقليه وشرعية أم لا فالسؤال الثاني متفرع على القول على الجواب بنعم المصنف قل وليس وليتذكر بحثنا هنا في الأصول ليس في كل ليس في كل الاصول بل, بل التفت أولاً. اولا يجب ان نخرج من دائره البحث هنا في بحث الاصل العملي يجب ان نخرج الاحتياط بقسمين يعني الاحتياط العقلي والاحتياط الشرعي يجب ان يخرج بقسمين لا يدخل في بحث الاجزاء اذا احتاط المكلف بعد احتياطه وانكشاف الحكم الوا... الامر الواقعي لا نسال هل اجزئ الاحتياط بعد انكشاف الخطا ام لا هذا البحث مو هنا هنا ما ماكو بحث الاحتياط لماذا لان الاحتياط ما هو تعرف الاحتياط حتى نحكم بدخوله اولى شنو معنى الاحتياط ما هو الاحتياط الاحتياط الاحتياط طريق من الطرق من الطرق المنصوبه المحقق للواقع الجزم الاحتياط لا يخطئ الواقع يصيب الواقع دائما الطرق الطرق المنصوبه لتحقق الواقع في الخارج قطعا كيف مثال مثلا إذا قمت من هنا الآن من هذا المكان المبارك قمت للسفر بعد أن نشيت أذل الظهر شككت هل خرجت عن حد الترخص أنا لا لا لا زلت في ظني المفتن إن خرج أقصر صلاة إن لازلت وصلت صلاة شكت أردت أن أخطأ أردت أن أخطأ ماذا فعلت؟ أصلي صلاتين هم قصروا صلي كان مغصل فإذا صليت صلاتين أحرشت الواقع جزماً لأن الواقع إما الصلاة الصفر في الجليل أو الصلاة تمام في الواقع لأنا صليت الصلاة فحسناً أحرشت الواقع وهذا يصير مثال على الموضوع هذا حكم مثال موضوعي عندي ثوبان أو عندي مآن للوضوء هذا الثوب نجس أو هذا نجس أعرف أن أحدهما نجس المفروض اتركهما معك روح أطلب ثوب ثالث إذا أعني في الرواية إذا كان عندك إناان تشك بأن احدهما نجس الإمام قال أهرقهما أهرقهما رحت يمن فوض ما ثالث رحت يمن فوض ما آخر خبلا ارادت ان اصلي او اصلي واحتاض هنا في الثوبين او في مساله الماء اراد الاحتياط ماذا افعل اصلي في الثوب هذا بعمل احتياط اصلي صلاتين صلاه بهذا الثوب وصلاه بهذا الثوب هذا قد واضوا بهذا الماء وضوء بهذا الماء يعني اتوضا واصلي ثم اتوضا واصلي هذا واضح عندي هنا الاحتياط حتى ما اخذت الواقعي اما فراسي في, في هذا الصحيح أو او في هذا صحيح اما وضوئي بهذا الماء صحيح او بهذا الماء ففي الاحتياط ما نتصور فراس مصلحه الواقع حتى نقول هل العمل بالاحتياط العقلي او الشرعي مجذب ام لا هذا البحث لا يقبل ولذا من الآن من الآن يجب أن نخرج الاحتياط بقسمة واضح هذه النقطة فإذا لا بحث في الاحتياط هنا بقسمة لأن الاحتياط مدر على كلها وأيضا وثانيا وثانيا لابد أن نخرج بقية الأصول العقلية يعني التخيير والبراءة العقليين لا بد أن يخرج من البحث لماذا؟ لماذا؟ لأن التخيير العقلي والبراءة العقلية لا يجعلان لا يجعلان حكما ظاهريا في التعريف عندما عرفنا الأصول العقليه والأصول العملية قلنا الفرق بينهما أن الأصل العمل الشرعي يولد فقما ولو ظاهريا ولو ظاهريا أما الأصل العقلي لا ليس فيه فقل ظاهري وإنما أقفى ما في الأصل العقلي أقفى أقفى ما في التأمين ولا العقل يقول لا أقفى لكنه لا يقول هذا طاهر وهذا العقل لا يقول بهذا هذا يقوله الشارع إذا أردت أن أعمل البراءه في البراعة العقلية لا يقول لي هنا أنت بريء من استثلاث لا أشكتما أنت تثلي العقل لا يقول هنا أنت مضاح هنا طاهر لا يقول في هذا العقل يقول أنا غايه ما أقدر أن أقوله لك عند عدم بيام الحكم إليك لا عقاب عليك أما لا أقول لا تكليفك أنا لا أقول طاهر لا أقول مباح لا لا لا أقول هذا حلال وهذا حرام أبدا لا أقول بهذا أنا أقول أنت إمر التكليف وصل إليك فيجب أن تأتيك تقول التكليف ما واصل أيها العقل تقول لا حق يقول لا أنا أقول أنت آمن فقط فقط هل مقدار أنت آمن من العقاب أما أنت مكلف لست مكلف هذا وظيفة الشارع العقل يؤمن المكلف من العقاب فقط ولذا بحثنا مو في التأمين وعدم التأمين من العقاب هذا لا بحث فيه بحثنا اذا كان هناك حكم ظاهري وعملنا به عند تعذر الواقع ثم انتصف الواقع انتشافا يقينيا ذاك الحكم الظاهري التفت ذاك الحكم الظاهري العقل ما عنده ذاك الحكم الظاهري العقل غايه ما عنده ان تامن من العقل فقط بحثنا اذا عملت بحكم والحكم الذي تجعله الأصول الأصول عملية شرعية للعقل ما أدري واضح هذا المطلوب؟ فليس هناك مصلحة العقل يفوتها حتى نقول يضيفها بعد ذلك لأن العقل لا يجعل حكمك حتى نقول بهذا الحكم فوتك على هيصله الواقع لا الشارع هو الذي يجعل الاحكام اما تكون تلك الاحكام بما انت مامر بها في الواقع او بالاقتراض او في الظاهر فبحكمنا في بالاصول العمليه الشرعيه سؤال اخر بعد الاربعه الاربعه اربعه اصول أخرجنا ماذا؟ أي احتياط الشرعي أيضا فضعتنا في الأصول العملية الثلاثه في البراءة الشرعيه والتخيير الشرعي والاستصحاب الشرعي أما الاحتياط العقلي أو البراءة العقلية أو التخيير العقلي فهذه الأمور أو الاحتياط الشرعي هذه الأمور الأربعة كلها خارجه في العقود العماليه الشرعيه الثلاثه استصحاب تاخير براتب مالك مالك نعم هذا بحث شكلي بحث شكلي هي هي تمام صحيح الواجب عليه واحد صحيح نعم. الثاني من باب الاحتياط يأتي بها احتياط احتياط احتياط يأتي بها احتياط هذا بحثين موصول هذا بحثين شكري بحث نرجع للفقير أنت في هذه الموارد تحكم بماذا؟ ماذا أن في لك؟ وهذا السؤال؟ اول كتابه بعد اول الكتاب اول اول اول اول اول قواعد اول القواعد عندنا على اول قواعد جزئية قواعد اول القواعد الجزئية اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول اول قاعدة التجاوز والفراغ تجريانه في الصلاه فقط التجاوز والفراغ في الصلاه يمكن ان في الوضوء بس ما تجري في باب اخر ل الاصول عندنا هنا نعطي قواعد كليه تجري في كل ابواب والفقيه لا يحق له ان يستنبط حكما الا بعد ان يبني له مبناه في الاصول لازم يبحث الفقيه ان لا الظواهر حجه او لا لا بد ان يبحث ان الامر يدل على الوجوب حتى يقول المولى قال اقم الصلاه واقم الامر والامر يدل على الوجوب اما اذا قال يدل على الاستحباب فلا يقول الصلاه واجب يقول كلامه فهذه الاصول قلنا من أول الأصول يؤسس قواعد كليه تخدم الفقيه في مختلف اضرار إذا قلنا الظواهر فجر فالظواهر في كل أبواب التفحج ابدأ من التقليف ويتهج آخر أبوالي. هذا التفحيل إلى هنا محل البحث التضح عندنا اتضحنا محل البحث اتضح خذ نأتي إلى محل البحث الآن نأتي إلى محل البحث الآن شوفوا شكل أحيانا نتنقيح محل من الزائم إلا الآن جئنا ودخلنا في كل هذه القصو مع لا نريد إلا أسلاحه فقط فاحيانا التنقيح بيان محل النزاع مهم قد نتنازع أناوان في شيء مكتفقان عليه لا يوجد بحث لا بس لأن ما بينا محل النزاع أي فقد يكون نزاعنا نزاع لفظي نفضي بحثنا هنا في بحث الأصول فقط في الأصول الشرعية الثلاثة فنقول نعود إلى السؤال نعود الى السؤال اذا قام اصل من الاصول بعد يرسل <تصفيق> الثلاث الشرعي اذا قام اصل من الاصول عند فقدان الحكم الواقع وامتثلته ثم بعد الامتثال انكشف الخطا يقينا يقينا انكشف الخطا استصحاء براءة تخيير استضحاق عن نفس المثلة استضحاق هذا الماء هذا الماء كان طاهرا كان طاهرا خرجت ورجقت شككت هل تنجس أم لا قبل أن أحمل الأفضل العملي لازم أبحث أكو إمارة خبر واحد أخبار ستفر بين أكو أن هذا الماء لا زال طاهر أو لا تنجز اماره ما موجوده دليل اجتهادي في البين مفقود تأتي من نوبة إلى نصول العملية أقول كان طاهرا أحكم أقول طاهرا توضعت من حكمت بالطهارة توضات من صليت بعد الصلاه شاء زيد بن أرقب وقال السيدنا هذا الماء أمام عيني قبل ساعتين وقعت فيه نجاة والماء الثالثين تنجس أولا فأنا صليت بوضوء من ماء نجس واقعا واضح يصير؟ هنا بعد ما أنا صليت وفرجت من الصلاة انتشف الواقع يقينا تلك الصلاة عجزئت بعد ما أعيد في داخل الوقت ما اقضي خارج الوقت لو لا أعيد أو أقضي هذا معنى الإجزاء وعدم الإجزاء ما تقولوا إلى المصنف أفتونا مأجورين افتونا المصنف يقول الاصل الاصل مره يقوم على حكم شرعي واخرى يقوم على موضوع شرعي او له ارتباط بحكم شرعي شلون مثلا مره الاستضحاف او الاصل يقوم في الاحكام الشرعيه في الحكم الشرعي صلاه الجمعه في هذا الزمان حكم شرعي, شرعي واجبه حكم, حكم شرعي الوجود واجبة أم لا؟ أم هي حرام؟ هل حكم شرعي؟ حكم شرعي؟ استصحاب شيء يقول في زمان الحضور كانت واجبة الآن تشوق تستطع فيحكم بالوجود قل حكم شرعي صليت الجمعة بعد الصلاة جاءني دليلا يقينيا وقال لي الصلاة الصلاة الواجبة في يوم الجمعة ليست هي صلاة الجمعة إنما هي صلاة النظر بل, بل بل الجمعة حرام في جمعة وانا قبرتكم بالحرام بعد المصلي قال مرة على حكم شباب ومر أخرى لا في موضوع من المواضي موضوع من المواضي هاي اللي ما سنأ فيه الموضي ما سنأ في صغارة الموضي فهارس الصوت الثوب موضوع من المواضيع الثوب موضوع من المواضيع خذ ايها المصنف ما رايك يقول للوحده الاولى للوحده الأولى ما نحتاج الى تفكير ولا الى تامل ولا الى تدقيق بل بمجرد طرح السؤال نقول نقول بعدم نحكم بعدم الإجزاء مطلقة مطلقه يعني وين في الأحكام والموضوع نحكم بعدم الإجزاء ليش نحكم بعدم الإجزاء يقول أولى أولى من باب الأولوية حكمنا بالإجزاء أولوية قياس في أين وأين تقول بالآم في الإمارات في الإمارات والإمارة تولد حكمان ظاهريا بالأنص حكمنا بعدم الإجزاء مطلقة في الأحساب الموافق فمن باب أولى من باب أولى في وين؟ في هنا في الأصول العالمية في الأصول العالمية من باب الأولى الإمارة أب العمس قلنا إذا قامت الإمارة تجعلوه تجعلوه تجعلوه حكما تجعل حكما با الإمارة قامت على أن هذا المطاهد يتجعل حكم صحيح هذا الحكم قد يكون مخالف أو مصيب الواقع لكن بالتالي الإمارة عندها قدرة عندها قدرة تجعل حكم اما الاصل ما عنده قدره جاعل يعني تبديل ما عنده قدره ما تقدر تبدل حكم واقع الى ظاهر اما الاصول العمليه اذا قامت وقالت هذا الماء طاهر او هذا الثوب طاهر يصير طاهره ولا تسلق يبقى الواقع على حاله لا يتبدل احتمال التبدل وعدم التبدل في الإمارات وارد ممكن مع ذلك هناك حكمنا في عدم الإزاء في الأحكام والموضوعات لماذا حكمنا؟ قلنا في الدرس الماضي لأن الإمارات أخذت على نحو طريقي طريق للواقع قد يصيب وقد يخطئ إن أصاب الواقع جزاه الله ألف خير إن أخطأ الواقع ثم انكشف الخطأ فأنا لم, لم أحصل على لم أحصل على مصلحة فإذا هناك حصلنا بعدم الإجزاء هناك بعض أولى أو لا لماذا؟ أولى لا لأن الأصل عملي عند قيامه لا يولد لا يغير الفقد الواضح غاية ما هناك يقول أنت ظاهراً اعمل أما الواقع يبقى على حاله وإذا ارتكبت الآطم ثم انكشف القطأ واقعا فلم أحصل على مصلحة الواقع جلس ما القطأ ومن هنا حكم الجميع بعدم بعدم إجزاء إلا أنه مع ذلك شوية نتراجع عن كلمة الجميع مع ذلك لا لم نقول الجميع نعم الجميع من القدماء نعم نعم اما بعض المتاخرين نعم خالفوا هذا الجميع بعض المتاخرين كصاحب الكفايه تصلون الى بحثه ان شاء الله مفصل معمق لطيف شريف في الكفايه هذا البحث صاحب الكفايه قال لا انا أفصل افسر افسر اقول الاصول علاقه بين الاصول الشرعيه علاقه أصول اصول جاريه لتنقيح يعني لاثبات لاثبات الموضوعات الخارجيه مثل طهاره الماء مثل قاعده الطهاره قاعده الصحه الى اخره بعض الاصول تجريل اثبات لإثبات, لاثبات الموضوعات في الخارج او او لاثبات متعلقات الموضوعات موضوعات يعني السوق موضوع في الخارج الماء موضوع في الخارج اي كل موضوع خارجي لا واكو عندنا تتم اخر من الاصول اصول جاريه لتنقيح يعني الاثبات الاحكام يله الواحد تتمنى احنا مستندين مثال للموضوع مسائل الاحكام صاحب الكفاية يقول أنا أفصل لا أقول بالإجزاء مطلقة ولا يعلم الإجزاء متأكل تصغير في بعضها أحكم بالإجزاء في بعض يحكم لعلم الإجزاء إذا كانت الأصول عبارة الكفاية فكتوا إلى قول صاحب الكفاية إذا كانت الأصول قائمة لإثبات الموضوعات الموضوعات الخارجية الجزئية فأقول بالإجزاء بالإجزاء لا إذا كانت قائمة لإثبات الأحكام فأقول بعدم الإجزاء فأنا فصل, فصل. إلى هنا واضح إلى هنا واضح عند الجميع هذا رأي صاحب الكفاية بل ورأي تلميذه أيضا وراي تلميذه الشيخ الشيخ الطهامي رايه هو هذا يذهب إلى راي الصانعي القلب التصميم راي كفايه واضح فالصله ان قلت انتم حكمتم بعدم الاجزاء كالمتقدمين واضح الدليل الدليل لماذا قلت بعدم من الإجداد لأن الواقع له مصلحة والآقل لا يعطيني هذه المصلحة فيجب علي أن أحطل المصلحة التي فاتت والتي لم يقم شيء يسد مسد هذا الصحي واضح خب صاحب الكفاء لماذا حكم لماذا حكم؟ لماذا حكم بالإجداد الموضوع الصاحب الكفاء دليله ما هو دليلهما هو على قدر الإسلام المصرف يقول لعلاً لا خلنا نقرأ هذا حسناً نوصل صارت سعيد حسناً منه الوقت خلنا نقرأ المطلب نشهد نوصل إلى دليل. أخذنا الوقت في الكلام قال الآن تتوقفنا أولاً إذا عرفتنا ذلك صحيح؟ إذا عرفت ذلك فنقول بعد أن بيننا معنى الاصل وقسمنا الاصل إلى عقلي وشرع نقول أولا إن بحث الاجزاء لا يتصور في قاعدة احتياط مطلقة مطلقة يعني شنو هو يفترها مطلقة سواء كانت أي معنى مطلقة. كانت عقلية أو شرعية لماذا لماذا تخرج تخرج الاحتياط بقسمين عن الإجزاء يقول لأن المفروض في الاحتياط شنو هو الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقع حتما من فلا يتطور فيه تفويت المصلحة في الاحتياط المصلحة حاصلة طبعا إما في القاسم أو في التمام إما مع هذا الماء أو هذا الماء هذا الثقب أو هذا الثقب طبعا وثانياً كذلك يجب أن نخرج لا يتصور بحفظ أجزاء في الأصول العقلية الأخرى اللي هي البراءة العقلية والتخيير العقلية كالبراءة وقاعنة للتخيير العقلية لماذا؟ لأنهما حسب الفرض لا تتضمن قلنا بعد حكما حكما حكماً ظاهرة حكم الظاهرة في الأصول, في الأصول الشرعية لأنهما حسب الفرد لا تتضمن. لو جاي لأنها لأنها لأنها صحيحة. لأنهما موجودان. سخبطوا مش في الأصح العبار لأنه تخير براء اثنان يعني. فلازم لانهما لأنهما أو لأنها ما ليه؟ أي ماكو مشكلة؟ لأنها حسب الفرض لا تتضمن. هذه الاصول العقليه احتياط وضرائه وتخير حكما ظاهريا حتى نقول جعلت حكما ثم امتثلته بعد ذلك تابقت في اعصاب ظاهريه حتى يتطور فيها الاجزاء والاكتفاء بالماسي بها عن الواقع أو لا ما شكل بحث بل غايه ما هناك اقصى ما في الاصول العقليه التامين من, ال... من العقاب فقط بل ان مضمونها هو سقوط العقاب فقط والمعذوريه المجردة فقط هذا غاية اقصر ما تثبته الاصول العقديه وعليه اذا هذا خرج ذاك الفرج فينحصر البحث في خصوص الاصول الشرعيه عدم الاحتياط عدم عدم ما عدم الاحتياط يعني كان ينحصر البحث في الاصول الشرعيه كل السطحات جاز بين هلالين عذر الاحتيال خلوا بين قوسين يصدق العبر أضبا كلمة عذر الاحتيال خلوها بين قوسين يصدق العبر أضبا شوفوا وعليه فينحصر البحث في خصوص الأصول الشرعية كل السطحات وأصاله البراءة والحليه وأصاله الطهار واضح ولأول وحلا. يلا من الآن. يجزي أولاء المصنفين. ولأول وحلا. لا مجال. ما كده عند ذكر لا ما لا مجال لتوقف الإجزاء فيها. فالمصنف ماذا يقول إجزاء وعدم إجزاء. عدم الإجزاء. يقول لا مجال لتوقف الإجزاء. يعني نحكم بعدم الاجزاء مصطلقات فيها لا في الأحكام ولا في الموضوع نعم لا مجال للتوهرم لا في الحكم لا في الموضوع عجيب لماذا؟ فإنها أولى. أولى أولى من الإمارات في عدم الاجزاء اذا في الامارات قلنا بعدم الإجزاء هنا بعد الباب باب اولى لان الامارات تجعل حكم ظاهري انا ما تجعل حكم اصلا واضح يصير يعني مقصودي الامارات قد تبدل اما الاصول فلا تبقى الواقع على حاله كاعتباري انها كما ذكرنا في نظر الدع الاصول وظيفه عمليه يرجع اليها الجاهل الشاك لرفع الحيره في مقام العمل والعلاج الوقتي أما الواقع ما يتغير أما الواقع فهو على حاله على واقعيته ما يتبدل أبدا فيتنجد نعم إذا الواقع بعد إجراء الأصل ما ذرعت به من كتف الخطأ كل هذا الكلام إذا تبدل الواقع بعد التبدل بعد انتشاف العلم بعد انتشاف الخطأ يتنجد في حق أي حكم الواقع وليس الظاهر شوفوا فيتندد حين العلم باله بالواقعي وانكشاف الواقعين خلاش اتندد هو اسم الظاهر يقول, يقول ولا مصلحة في العمل بالأصل مصلحة الأصل ما أقوم ولا مصلحة في العمل بالأصل نعم أصل مصلحة صغيرة في العمل بالأصل رفع الحيرة صغيرة. ورفع الحيرة ما فيها مصلحة عدم المصلحة لا نحن نعمل في أجل التحقيق على البائدة والمصلحة رفع الحيرة مصلحة كبيرة. قال ولا مصلحة في العمل بالآصل نعم غير رفع الحيرة عند الشف فلا يتطور فيه مصلحه في رفع الحيرة وافية يتدارك بها لرفع الحيرة مصلحة الواقع التي فاتت حتى نقول بالإجزاء حتى يقضي الإجزاء والاكتفاء به بالآكل عن الواقع ولذا أفتاء علماؤنا المتقدمون بعدم الأجزاء في الأصول العملية بعدم الأجزاء مصلقة لا في الأحضر ولا في مضيحة واضح هنا إلا أنه مع ذلك خرج من خرج ومع هذا مع هذا, هذا الإفتاء الإجماع فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء بالاجزاء من ذلك؟ منهم شيخنا شيخنا يعني استاذ استاذ المضمن شيخنا صاحب الكفايه صاحب الكفايه بعد وتبعه تلميذه استاذنا شيخنا ما توحي بالاستاذيه توحي عن أستاذ أستاذ, أستاذ لا وتبعه تلميذه أستاذنا من؟ الشيخ محمد حسيني للأسطهاني نعم ولكن ذلك في مطلقا قال قال لا فصل، شوفوا لفضل التفصيل ولكن ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح لتنقيح الموضوع موضوع التفليف وتحقيق متعلقه ومع بعد يصير مو في الأحكام الموضوعات لا فقط في الموضوعات ك قاعدة الطهارة وأصلت الحنية وستصحبها دون الأصول شفدون يحمن أن يقل من دون الأصول الجارية في نفس أحكام فقط الأصول المذ المذوعة حكمنا بريدة أما القصبة للأحكام لا كان حكم الإجزاء إنقلت إنقلت إنقلت وصلى الله على محمد الله ليس صاحبك